فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا إِنَّمَا هَٰذِهِ فَاجْعَلْهَا لَنَا وَإِنَّكُمْ لَصَادِقُونَ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ مِنْ دَوَالله وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ تشعرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاجة والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل منبالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأن كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت شلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَدّرنا م كان يصنع في العن وَقَموه وما كانوه يعرشوه